「قد فزت يا غندر رمز العلا خ ر ا وماني لا افخر وصحت باعلى الصوت قد فزت يا غندر ايا بطل الابطال ح ا يراعون فما يدرما نمي وما يدرما س أ ر م ز العلا فخرا ومالي لا أ ك ث ر وصحت باعلى الصوت قد فزت يا بندم ايا بطل الابطال حار يرى علا فما يدري ما لمي وما يدري ما سقى وماجد دموع العين حزنا وفرحه ا ت فما كدت من هول المصيبات أ ن انصر وعيني قد جدت ا من البين أ د م و ع ا وقد حفرت خدا على خدنا أ ح م ى وتبكيك ام ما تمل ش ج و د ه ا و إ خ و ا ن صدقي 「あなたたちはあなたの声をかた」 خرجت تسل السيف تشهر حده بوجه عدو أ ظ ه ر ا ل ن ب ئ ا ذ ك الشر خرجت لتغدو غ ص ة في حلوقهم لتشهر سيف الحق أ ن تغرز الخنجار ج ت لتحميه ا م ضاع مجدها و وصارت تذوق المره من ذلها سكر تقبل ك المولى شاهدا مناعما وهمانك الرحمن في ساعه ا ل م ح ر you <laughs> no, في س ا ع ة المعشوق <تصفيق> يا رب